بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة, أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ أُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا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 فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فَلَا تذهب نَفْسُكَ عليهم حسرات إن الله عليم بِمَا يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هَبَاءٌ وَلَا يُبْصِرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الولي الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى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 إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من إِلَّا إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 وَمِنَ النَّاسِ والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الله الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضلي إنه وفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصجقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها, لا يمسنا فيها نصب وَلَا يمسنا فيها نصب وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَذُوكُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ وَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم من هد ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أروني, أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِذُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ ظن الاورى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما وغفورا وَأَقَسَمُ بالِلَّ جَهْدَاءي مَانِهِمْ لَجَأَ نَّذير الكُونٌ لكَُُّ أَهْدَا مِنْ يَحْدَ الْأُمَن فَلَما جأَهُم نَّذيرٌ ما زَادَهُم إِللاا نُفُورَ اسْتِكدَارَ فِي الأأَررضِ وَمَكْرَ السَّيء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 اسب بما كسبوا ما ترك على ظهره يا من دابت ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا